أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقوص الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دون وكيلا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 وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرُونَا مُتَرَفِّيَهَا فيها ففسقوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَا هَذَا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 وربك محظورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال وانظر كيف فضلنا بعضهم لا بعض ولا الآخرة ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عيدك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما, وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر بذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتلاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسرة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبصطها كل البصط فتقعد ملوما محسورة إن ربك يبسط الإسبل ما يشاء ويقدر إنه كان بإعباده خبيرا بصيرا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 ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا ما لليتم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلو أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكين إذا كنتم مزنوا المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقوفوا ما ليس به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل كان نعم من. كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لا تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عيد ربك مكرها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدعورا أفاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة ناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا ما يزيدهم إلا نفور قل لو كان معه آلهة كما يقولون كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوما كبيرا وسبح له السماوات والارض وما فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهما كنة أن يفقهوا هو في أذانهم وطارا وَإِذَا ذُكِرَ رَبُّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَالَّذِينَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ نُفِرًا نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُونَ الظَّانُّونَ إِنَّ تَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ أَصْفَكُ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ لَمْثَالًا فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا قل حجارة قل كنوا حجارة وحديدا أو, أو خلق من ما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدون قل الذي فطركم ولا مرة فسينظضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو والعسى يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بثملا قليلا وقل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان يزور بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو مبينا ربكم أعلم بكم إي شاء يرحمكم أو إي شاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بما في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زمورة وَلِذِينَ الَّذِينَ زَامَتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْنِكُونَ كَشْفَ الْضُرِّ عَلَيْكُمْ وَلَا تَحْوِيلَ وَلَا يَكُنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَوُونَ إلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ الْقَرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ إن عذاب ربك كان محبورا وإن من قرية لا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة ومعذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن, الأول إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا ناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات لا تخيفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجد جَرَاتِ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ لا ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذهب قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء أم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال ولا ولد واعدهم وما يعدهم الشيطان إلا فرورة إن عبادي ليسن كالم صنطان وكفى بربك وكنا ربكم الذي يزيلكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنهم كان بكم رحيما وإذا مسكم الظرو في البحر ظلما تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفرا أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصما ثم لا تجدونكم وكيلا أم أمنتم أي يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدونكم علينا به تبيعا ولقد كورمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضیلا یوم ندعو كلو ناسم مئمامهم فمن اوتيه کتابه بیمینه فهولائک یقرون کتابهم ولا يظلمون فتیلا <تصفيق> نیتر يوم أن ندعو كل ناس بإمامهم فمن وتي كتابه بيمينه فأولئك يقرون كتابهم ولا يظلمون فتلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك قد كت تركن إليه شيئا قليلا إذا لا ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا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 لدوك سلطانا نصرا وقل جَاءَ الحق وَزَهَقَ الباطل إن الْبَاطِلَ كان زهوقا وننزل من القرآن مَا هو شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للمؤمنين ولا يزد الظَّالِمِينَ إلا خسارا وإذا أَنْعَمْنَا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يأوسا كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويسألون كان الروح قل الروح من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 وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفنا وتأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف وترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا وما وَنَسَيَ اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى اِلَّا اَنْ قَالُوا اَبَعَثَ اللهُ بَشَرًا رَسُولًا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مَطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا وَكَفَى بِمَا بالله اللهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد لهم أولياء من دونه يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زبناهم سعرا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أي يحيى الموتى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فابوا ظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشة الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسعيات بيناتهم فاسأل بني إسراء إليذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إن فقال له فرعون إني لا ظن كياموس مسحورة قال لم قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا ظن كياف فرعون مثبورة فأراد أن يستفزهم من الأرض فارقنه ومن معه جميع ومن معه جميعا وقلنا من بعده لِبَنِي إسرائيل اسْكُنُوا الأرض فَإِذَا جاء وعد الآخرة جئنا بكل نفيفا وَبِالْحَقِّ أنزلناه وَبِالْحَقِّ نزل وَمَا أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه, وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلنا وتنزل به أو لا تؤمنوا إن الذي نوت العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأبقى سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعنا ويخرون, يز... ولي... ويخرون للأذقان يبهون ويزيدهم فشوعا ولدوا الله أبد الرحمن يما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاةك ولا تخافت بها وابتغي بين سميلا وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماء الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا قيم لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا ما كفين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخرون نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوه من يهم أحسن عمل وإنا لجاعلون ما عليها صعيد أم حسبت, أم حسبت أن أصحاب أَصْحَابَ الْكَهْفِ كانوا كَانُوا مِنْ آياتنا عجمة إذ إِذْ فتنة إلى الكهف الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتنا من لدوك رحمة وهيئ لنا من أمرنا الرشدة فضربنا على آذان في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما نبيثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على فقالوا ربنا رب السماوات دعوا من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظنوا ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتمهم ما يعودون إلا الله فأوه إلى الكهف يشهلكم ربكم من رحمته ويهيئ إلىكم من أمركم مرفق وترى الشمس إذا طنعا تزاوروا عن كهفهم ذات الأمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله ما يهدي الله فهو المهتد ما يهدي الله فهو المهتد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 مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم يقولون سم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم سادس كلبهم رجما من الغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلى بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحد ولا تقولن, تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن ربي لأقرب من هذا رشد ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة ولله أعلو بما لبثوا له غيب السماوات والأرض بصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا وتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه كان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتذنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بما كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا واضرب لهم مثلا الحياة إن الذين آمنوا عملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضي أجرا من أحسن عمل ولا لهم جنات وعدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسافر من ذهب يحلون فيها من أسافر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ويستبرقون متكين فيها على الآئيك نعم الثواب وحسن المرتفقة وأضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحف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 تصبح صعيدا زلقا أو يسمح ماءها غورا فلا تستطيع له طلبا وحيط بثمره فأصبح ينقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه ميد لله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقوبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والبن قياد الصالحات خير عند ربك ثواب وخير آملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشمناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك سفا لقد جئتمونا كما خلقناكم ولا مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا معامل حاضرا ولا يظلم ربك أحد وإذ قلنا للملائكة الزدون آدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عادوا بئس للظالمين بدلا ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ما, ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق والأرض والأرض <تصفيق> أنا مشي ما أشهتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المظلين عضدا ويوم يقولون أدوا شركاء الذين نزعمتم فدعهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وبيطأ ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصريف ولقد صرفنا في هذا القرآن لي قد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثال. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس يؤمن إذ جاءهم الهدى ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ويأتيهم العذاب قبولا وما نرسل المسلين إلا بشر ومذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آيات وما أنذروا هزوى ومن أظلم, ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم كنة أن يفقهوا في أذانهم وقره وإن تَدْعُهُمْ إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا لعجلناهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى يبلغ مجمع البحرين أو أمذي حقب فلما بلغا مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في قال واتنا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره واتخذ سبله في البحر عجبا ذلك قال ذلك ما كنا نبغي فارتدنا على آثارهما قصصا ووجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عيدنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لا تستطيع معي صبرا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 قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسر فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا لا لا أصبتنا لا أصبتنا قال لما قل لك إنك لا تستطيع معي سبرا ما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 ثم رَادَ لكم مُنْقَرِدٌ عَلَيْهِمْ وَنَذَرَهُمْ يَمْوَلُونَ وَبَنِينَ وَجَعَلَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ كما دخلوه أول مرة وَلِيَتَدَبَّرُوا مَا عَلَّمَهُ تتبيرا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ وُطِّعَتِ الْعُدْنَى وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولاً وجعل الليل والنهار آيتين فما حول آية الليل وجعل آية النهار مبصرة الكتاب تبر فضل الله بكم ولتعلموا عدد السيلين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً وكل إنسان علزمناه طائره فيه نقيه ونخرج له يوم القيامة الكتاب يلقاه منشوراً يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك خسية من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى هما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فهق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بالذنوب عباده خبيرا مصيرا ما كان يريد العاجلة عجل له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلى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 إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوهدهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وفذ لهما جناحا ذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأواب نافورا وآت ذا القربى حقه والمسئل وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذلين كانوا إخوان شياطر وكان لربه وَيَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّنظَرُونَ بِرَحْمَةِ من رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خطأ كبيرا ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وسا سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعل فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يصرف في القدل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شده وأوفوا بالعهد إن الأهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كنتم الوزن من قصطات ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقفوا سلك به علم إن السماء والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤولا ولا تمشي في الأرض مراحة إنك لا تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل ما الله إلهاً آخر ولا تجعل مع الله إله آخر فتلقى في جهن مملوما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سيهوه مؤمن أفعصفاكم ربكم من البنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولا صرفنا في هذا القران ليذكروا وما يزيدهم بالله نفورا قل لو كان معه الهه فان لهت كما يقولون اذا لبقوا الى عرش سميتا سبحانه وتعالى عما يقولون وهو كبير تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وامر اشين لا يسبح بحمده ولكن لا تفهم تسبيحهم إنه كان حليبا وفورا وهكذا القرب حق ويدا إنه كان, حليم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم كنة أن يفقههم في آذانهم مقرى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو ولا أدبارهم مفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مستورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال ظهر كيف ظهر هو ظهر كيف فظلوا فضل... فلا يستيون سبيله وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إن لم يبوفنا خلقا جديدا فلكونوا حجارة أو حديد أو خلقا مما يكبر في صدورهم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركما ولا مرة فسينظرون إليك رؤوسهم ويقولون متى ويقولون متاهو قل عسى يكون قريبا يوم يدعوكم فما تستجيبون بحمده وتظلون إلا بثم الله قليلا وقل لعبادي يقولوا الذي هي أخسم إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا قبكم أعلم بكم مي يشع يرحمكم أو إي يشع يؤذلكم عليهم وكيلا وربك عالم بما في السماوات والأرض ولقد فض لنا بعض نبيين على بعضه وأتينا دامودا زبورا ولد الذين زعمت من دونه فلا يملكون قصد رعونهم ولا تويله ولا هك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمتهم ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محضورا وإن من قرية إلا نحن محلكوها قبل يوم القيامة ومعذبوها عذابا وشديدا كان ذلك في الكتاب المستورة وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن نكذب بها الأفوال وآتينا ثمودا ناقة مصراتا فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاض بالناس وما جعلنا برؤية التي عريناك إلا فكرة للناس والشجرات الملعونة في القرآن ونقوم فما يزيدهم لله طغيانا كبيرا وإذا قل للملائكة اسجدوا آدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت قال اسجدوا لمن خلقت طينا قال رأيت هذا الذي كرمت عليا لينفذ لي لا يوم قيامة الأهل الجنة ذريتهم إلا قليلة قال اذهب فما تبعك منهم فإن جهنم جزاؤه جزاء مفروه واستفزز من استطعت منهم بِصَوْتِكَ واجلب عليهم بِخَيْلِكَ ورجلك وشارك في الأموال والأولاد وعيدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورة إن عِبَادِي ليس لك عليهم سلطان وكفى بِرَبِّكَ وكيلة ربكم الذي لكم في البحر من إنه كان بكم الذي يز كم فِي في البحل تبت قه إنه كانكم رحيمة إإذا سكن الضر في البحرظعلمما أن تطور إلا إهم فللمما ننجكم من البي رض كان الإنسان كفة أف أمنتم أي ييقف بكم جانب البي أو ييررس عليهكم قاصبا ثم لا تدونكم ووكدا أ أمن ثم أي يحييدكم في هتارة بفراف يزل عليهكم قصفف من ولقد جرمنا بني آدم وحمل لهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضل لهم على كثير من من خلقنا تفضيلا يوما دعون كل مناس بما بهم فمن ودي كتابهم بيمينه فولئك يقرأون كتابهم ولا يظلمون فتيلة ومن كان في هذه أعمار فهو في الآخرة الأول. فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيله وإن كانوا يفتنونك عن الذي وحينه إنك لتفضري علينا غيره وإذا لا تقدو كقليلة ولو ثبتنا لقد كدت ولقد كدت تر كانوا إليهم شيء قليلا إذا لا نقد لا تضعف الحياة وضيق الممات ثم لا تجد لك علينا نصير وإن كانوا يستفزوك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا صلتنا من قد أرسلنا قبلك من رسولنا ولا تجد لصلتنا تقبلة أقم الصلاة لذروة الشمس إلى واسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقبل الليل فتهدل به نافلة لق عسائي بعثك ربك مقابا محمودا أق رب أدخلني مدخل صديق وما أخرجني مخرج صديق وجعلني لد من قسلطان من صي وقل جاء الحق وزهق الباطل إلا الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد من إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يعوسا قل كل يعمل ولا شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويصعلون كان الروح وللروح من من ربي ما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولإن شئنا لنذهبن الذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كانت إن فضله كان عليك الكاميرة كل ان اجتماعتات إن سوال الجن على أن يأتم مثل هذا القرآن لا من لا يأتونونه بالمثله ولو كان بعضظهم لبعضهم ال غهيرة ولا قد صرفنا للناسي في هذا القرآن من كل مثل فب أكثر الناس إلى كفورة وقال لن أؤمن لك حتى تفجة لنا ب الأرض بووع أو تكون لك, أو تكون لك جنة من نخيل أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفنو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيتنا من في إنه ترقى في السماء ولم نؤمن لمقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلى بشرا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول قل الله بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كانوا معباده خبيرا بصيرا وما يهدي الله فهو المهتد من يهدي الله هو المهتد ومَن الله فهو مهتدر ومَن يضلل فلن, فلن تجد له تنجيزا تجد له موليا من دونه ويحشرهم يوم القيامة على وجوههم يوم يومض مضغم ثم معواهم جهنم كلما خبطت ذنبهم صغيراب ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لم أبعثون خلقا جديدا أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فعبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات لفرع بني اسرائيل ان فقال له فرعون اني لا اظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت قال قال لقد علمت ما قال لقد علمت ما أنزلها ولا إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يافرعون مثورة فأراد أن يستفزهم من ال فأراد, فأراد أن يستفزهم من ال... من الأرض فأغرقناهم ومن معه جميعا وقل الله بعده لبني إسرائيل سكن الأرض فإذا جاءوا فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق ينزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونظرا وقرآن فرقناه لتقرعه وللناس الناس على بكث ونزلناه تنزلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يطلع عليهم يخرون لل يخرون للأذقار سجدا ويقولون سبحان رب ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمخون ويخرون للأذقار يبكون ويزيدهم خشوعا ولدوا الله ودع الرحمن أيما تدعو فلهن أسماء الحصنى ولا تنهر بصلاتك ولا تخافق بها وابتغ بين ذلك سبيله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداه ولم يكن له شريكه في الملقى ولم يكن له ولي من الظل وكبره تجبيرا من یاد دوری و تو دور تو دوری وانا بس. ممن دیمی وانا مثلاً بری بری شهر آرام میایشی کاری وانا نی. سوپر نمازرانی. سو سوپر نمازران من گوش کنم وقتی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 حسنت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أبى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لذلك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على أهدانه في الكهف سنين عددا ثم أبعثناهم لنا على ما أي حزبين أحصاننا لبيث فما دار هذا الكرس لبنى تجاهل البالبوني مالعندوان تشعب مالعندوان تشعب نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها قد قلنا إذا شططوا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لو لا عليهم سلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فاعذوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرزهم ذات الشمال وهم في فجة من ذلك من آيات الله ما يهدي الله فهو المهتد وما يظلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم إيقاظا وهم نقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قال لبثنا يوم أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بوارقكم هذه إلى المدينة فلينذر, فلينذر أيها أسكى طعاما فليأتكم برزق منه وليطلطف ولا يشعرن بكم إنهم إن يذهبوا عليكم يرجموكم ويعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن ساء تلاريم فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقال بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا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 ما شاء الله بسم الله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 تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا ذكرنا واتباهواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن من شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نار نحاط بهم صراد وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهلي يشفي الوجه مئس الشرام وساءت مرتفقة إن الذين أمنوا من صالحة إن لا نزيوا أجر من أحسن عمل أولئك لهم جنات وعدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسابر من ذهب ويلبسون ثيابا من صندس وإستبرق متكين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسن المرتفقة وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهم من كلت الجنة إلي آتت أكلها ولم تظلم منه شيء وفجرنا خلالهم نهرا وكان له ثمر فقار لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر من كمالا وأعز نفر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن ساد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 الله الحق هو خير ثواب وخير وطبا وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن نزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذره الرياح وكان الله ولا كل شيء مقدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير اللهم ربك ثوابا وخير أمل ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارسة وحشرناهم فلم نواد منهم أحدا فعرضوا على ربك صفا لقد يأتبونك وخلقناكما ولا مرة بل زعمتم أن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة سجدني آدم فسجدوا إلى إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما خَلْقَ السَّمَاوَاتِ السماوات وَلَا ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين فلم يستجلوا لهم وجعلنا بينهم مغبقا ورأى المجرمون الدار فظنوا ولم تصرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمن إذ جاءهم الهدى ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبولا وما يمسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحزوا به الحق واتخذوا آياته وما ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فعارض أنها ونسي من قدمت يده إن جعلنا على قلوبهم كنة أن يفقهوا في آذنهم وقرأ وإن تذهب إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك ال� لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لا يجدوا من عدوه الموئلة وتلك القرى لقناهم لما ظلمو وجعلنا لملهكهم موعدا إذ قال موسى لفتاه لا أمره حتى أمروا مجمع البحرين أو أرضيهم فما فلما بلغوا مجمع بينهما نسيحوتهم فاتقذى سبيلهم في البحر صنبا ثم جاز قال لفتاه واتنا وإذا لقنا بين صفرنا هذا لقنا قال رأيت إذا وين إلى الصخرة فعني نسيت الحوت وما سنيه إلا الشيطان وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر العجبة ولذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبد العبادنا آتينه رحمة من عددنا وعلمناه من لد من علمها قال لهم سهل أتمعك على أن تعلمني بالمعلم ترجدا قال إنك لن تستطيع من يسمرا فكيف تصبر على ما لم تحكمه قبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسعني عن شيء حتى أحدث لك منه الذكرى فانطلق حتى إذا ركب في السفينة فرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لم أقل إنك لن تستطيع من يصبران قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر أسرة فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا لكرا